طيب لنا قر شيء ما ذكره الحافظ ابن رحمه الله نستفيد منه امج ما ذكره قد ذكرنا عنه باختصار قال قوله وغفر له ما بينه وبين الجوعه اخرى في نهايه قاسم بن يزيد حط عنه ذنوب ما بينه وبين جوع اخرى يا له من اجر يا له من اجر في ارتسان في طيب ودهان وفي مسارعه الى الجمعه وجلوس وانصات يحصل للمؤمن هذا الاجر فما اعظم الاسلام والله ما اعظمه ما اعظم اجره التي اتمها والناس عندهم تقصير في امور ربما من الاعمال سهل عليهم لكن اللهم لا سهله الا ما جعلته سهلا فمن وفق من وفقه الله والمعان من اعانه الله جل وعلا فما كل واحد ياتي مثل هذه الاعمال انما شيء بتوفيق الله جل وعلا تجد يحرص على مثل هذه الاعمال ابتغاء الاجر المترتب عليها فهذا هو التوفيق الله من التوفيق بجمع حطام الدنيا والزياد منها والكثرة منها والاكسار منها هذا يستطيع غيره والدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب اكل مثل هذا التوفيق العظيم حرص على السنن حرص على العمل احاديث وما لهم سارعه مسابقه الى الخيرات هذا ما كل احد يعطاه الا من وفقه الله سبحانه وتعالى على سبيل المثال هذا العلم الذي يتعلم الطلاب ويتفرغون له يتفرغون لا ما كل واحد يعني يجلس هذا المجلس وبعضهم ربما يجلس بس يتكلم مع هذا يتكلم مع هذا يتكلم, مع هذا يتكلم. ما عنده صبر ما يدري متى سيقول مدي ان صبر الله اكبر الله قامت الصلاه ما عنده صبر مو جالس هنا رب ما جالس هنا حديث مع الثاني يمين شمال هنا الىها ان الله هو جالس وهذا على خير احسن اننا يتواجد في مثل هذه الاماكن الطيبه تعفهم الملائكه لكن ربما يحصل له شيئ من النقص ونخشى عليه من الاثم اذ يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يروى ولا ينصت له والله قد امر في القران بالانصاط والسنه وحي فينبغي الانصاط لها لا قول ان القران فاستمعوا له وانصتوا ورسول الله يقول الله عنه وما ينطق عن الهوى انه الا وحي يوحى فالسنه وحي كما ان القران وحي فيبغي احترام السنه من ادم مع السنه بالانصات لها اذا رويت واذا ذكرت واتنيت في المجالس ان ينصط اليها و لا يعرض عنها اما الثالث فاعرض فاعرض الله عنه والانعراض قد يكون انت جالس معدد انك ما تسمع الحديث معرض عن سماع الحديث ليس الانعراض معناه الانصراف فقط الانعراض حتى في السماع ولا يسمع معرض عن السمع وهو جالس ويتلى عليه الحديث ويروى الا ان ترى ان يذكر يعني تتلى الايه ويروى الحديث ولا يصغي سمعا لما يثنى عليه ويرواه هذا عراض ورسول الله قال في ذلك المعرض اما الثالث ما عرض فعرض الله عنه ونسى الله سبحانه ان يعيننا على ان يقضه وان استفاده مما يقال ومما يسمع قالن حافظ هنا والمراد بالاخرى قال في روايه قاسم بن يزيد حط عنه ذنوب ما بينه وبين الجمعه الاخرى والمراد بالاخرى التي مضت مراد اخرى التي مضت حط بينه وبين ما بينه وبين الجمعه الاخرى ونيسته الثانيه من الماضيه والمراد بالاخرى التي مضت بينه بينه ليس عن ابن عجلان بينه الليث عن ابن عجلان في روايته عند ابن خزيمة ولفظه غفر له ما بينه بين الجوعة التي قبلها فالروايات يبين بعضها بعضا لذلك يحرس علماؤنا الشراح الذين يشرحون حديث رسول الله ليصلوا إلى مقصود النبي عليه الصلاة والسلام بجمع الروايات فهذا مهم في الشرح تستفيده من الحافظ هنا وتستفيده من غيره من من يجبه يشرح سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسنه يبين بعضها بعضا فهذه الان الاخرى جاءت لي صريحه واضحه تدل على انها السابقه الثانيه وبين الجمعه التي قبلها فاذا جمع الروايات مهم في معرفه المقصود والمراد وابن حبان من طريق سهين بن ابي صالح عن ابيه عن أبي هريرة غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام من التي بعدها وهذه الزيادة أيضاً في رواية سعيد بن عمارة عن سلمان لكن لم يقل من التي بعدها وأصله عند مسلم من حديث أبي هريرة باختصار وزاد بن ماجه في رواية أخرى عن أبي هريرة ما لم يغش الكبائر يعني معنى أنه يغفر له الصغائر كما سيأتي ما لم تغش الكبائر وأما إذا غشيت الكبائر فلا الصغائر تغفر على قول جماعة من أهل العلم وهو مذهب الجمهور فمناط غفران الصغائر باشتناب الكبائر إن تجتنبوا تبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سينياتكم أي صغيركم إن اجتنبتوا الكبائر وأما إن لم تجتنبوا الكبائر فلا تكفر الصغائر وانت غارق في الزنا واللواط وفي المعاصي الكبيره وقتل الانفس البريئه قطع الطرق وهذا ذلك من العظائم فان هذه الايه كنص او قريب من النص ان الصغائر انما تكفر باجتناب الكبائر كما سيذكر ذلك نحافظ لكن نحافظ ذهب بين بعض او ذهب بين قل بعض المحققين انه ليس بلازم ان الصغائر انما تكفر وان تكفر ان لم تجتنب الكبائر سوى اجتنبت الكبائر أو لم تجتنب الكبائر فإن الصغائر تكفرها الأعمار الصالحة والحسنات تكفر تلك الصغائر ولا يشترط في تكفير الصغائر اجتناب الكبائر كما هو مذهب جمهور أهل العلم واختار الشيخ عبد العزيز بن باز كما سيأتي فهذه مسألة مسألة الخلاف بين العلماء رحمهم الله والفقهاء أي مسألة تكفير الصغائر هل هو مشروط باجتناب الكبائر فما تكفر الصغائر أحد إلا إذا لم يكن من أهل الكبائر واما اذا كان من اهل الكبائر فلا تكفر صغائره والصغائر البعيدين عن الكبائر تكفر بالاعمال الصالحه وامن المقترفون والمتلبسون بالكبائر الذنوب فلا صغائر تكفر لهم كما في قوله تعالى ان تجتنب كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما هنا يكون التكفير وهذه مسنخنا فيها كما سمعت وجمهور اهل العلم على هذا الذي ذكر ان الصغائر لا تكفر الا باجتناب الكبائر نظائر الادله وللحديث الذي ساءت الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان كفاره لما بينهن ما اجتنبت الكبائر ما اجتنبت الكبائر كفاره لما بينهن ما اجتنبت الكبائر فاذا اجتنبت الكبائر فالصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان كفارات واما اذا كانت الكبائر لا زالت فليست كفارات هذا الذي سنه ابو الشيخ حمد العزيز وهكذا غيره من جمهور اهل العلم يرون انه لا تكفر الصغائر الا باشتناب الكبائر وذهب بعض المحققين الى ان الصغائر تكفر وان لم تشتنب الكبائر من الادله المطلقه وللادله العامه مصرحه بتكفيه بالتكفير من غير اشتراط بالتكفير من غير اشتراط وهذا سهل الجواب عند يعني عليه عند الجمهور سهل الجواب عليه عند الجمهور ان يحمل المطلق على المقيد فما جاء من اطلاقات في تكفير الصغائر مع ولم يقيد بهذا الشرط الموجود في الايه والشرط الموجود في الحديث فيحمل ما جاء من المطلقات على المقيدات من الادله التي اشترط فيها انه لا صغائر تكفر الا بسناب الكبائر فسهل الجواب عليه والخروج منه ولكن هذه المساله تحتاج الى بحث اكثر فمن اراذن يبحث هذه المسنه يفيدنا بها وهذا المساله المطروحه الان الصغائر هل يشترط في تكفيرها اجتناب الكبائر ام ليس بشرط جاءت احاديث مطلقه ومصرحه بالتكفير من غير اشتراط وجاءت احاديث مقيده ما هو قال اصغى جاءت ادله مقيده ان الصغائر لا تكفر الا باجتناب الكبائر ومنها الايه ومنها الحديث حديثه بهريره في الصحيح فمن أراد أن ينظر هذا المسرع يفيدنا أما أنا متوقف فينظر الله وعلم فإن الأدلة المطلقة قد يغلقا إن لا تحمل تبقى على إطلاقها على ما هي عليه فلا حمل هنا فلا حمل وخرجوا الحديث ما اجتنبت الكبائر على الاستثناء وليس على الشرطية على الاستثناء وليس على الشرطية فإن الحديث قالوا لما بينهن ما اجتنبت الكبائر إلا الكبائر لا تكفر بالصلوات الخمس ولا تكفر برمضان الى رمضان الا بالتوبه تكفر تمام تكفر وهذه يعني قص هذا الذي ذكر الا الكبائر مستني بل الكبائر خرجوه عن الاستثناء الا الكبائر فليس الداخل فيما تقدم واما الصغائر تكفر وان كانت الكبائر موجوده وان كانت الكبائر موجوده فالصغائر تكفر فخرج الحديث على الاستثناء الا الكبائر ليس على الشرط الا اذا اجتنبت الكبائر او خرجوا اذا اجتنبت الكبائر من غير الا على الشرط وهذا فيه شيء من التكلف ان يخرج الحديث على ال... على الاستثناء قد جاءت روايه اذا اجتنبت الكبائر بالشرطيه جاءت روايه بالشرطيه اذا اجتنبت الكبائر وما كذلك تخرجه على النشرطيه ما اجتنبت الكبائر بمعنى اذا اجتنبت الكبائر تكفر الصغائر ولا نحمل ما هنا أو الحديث على معنى الاستثناء إلا الكبائر ويكون التكفير مع وجود الكبائر لكن هذه الأعمال الصالحة ما تكفرها لأنها تحتاج إلى توبة كما سيئت الخلاب بينها العلم قال وفي هذا الحديث من الفائد أيضاً طيب قبل ذلك وزاد في رواية أخرى عن أبي هريرة ما لم تغش الكبائر ونحوه لمسلم وفي هذا الحديث من الفوائد ايضا كراهه التخطي يوم الجمعه وقد تقدم الكلام على هذا ولكن سنستفيد قول اهل العلم قال الشافعي اكره التخطي الا لمن لا يجد السبيل الى المصلى الا ب... الا طيب الا لمن لا يجد السبيل الى المصلى الا بذلك اي الا بالتخطي فمن يجد السبيل الى المكان الذي يريده المكان الذي سيصلي فيه الا متخطيه فلا باس ان يتخطى في هذه الحاله والذي يظهر انه لا يجوز له الا اذا وجد فرجه يمر بها من غير تخطي الرقاب فلا باس انه يتقدم ويصلي في المكان الذي وجده فارغا وشاغيرا ولا احد فيه فسيصل اليهم من غير تخطي ما في مانع انه يمشي وبين الرجال يمشي ومن غير ان تخطي الرقاب فتخطي الرقاب هو الحرام كما تقدم وأما إذا كان سيصل إلى الفرجة التي لم يسدها أحد ونازالت شاغرة ويصل إليها ويصل فيها لا بس يمضي إلا أن يصل ولا يدخل في الحديث لأن يصل منها عن التخطي وهذا غير متخط قال أكره التخطي إلا لمن لا يجلس السبيل إلى المصلى إلا بذلك وهذا يدخل فيه الإمام ومن يريد وصل الصف المنقطع إن أبى السابق من ذلك ومن يريد وصل الصف المنقطع ومن يكون معظما لدينه او علمه او انفه مكانا يجلس فيه هذا كله مو صحيح لا يجوز للحديث عام الا الامام الذي ليس سمينا للوصول الى المقدم يصلي بالناس الا بالتخطي ما فيه مانع ان شاء الله يحاول انه لا يفعل هذا يستعمل طريقا وسبيلا اخر للوصول الى مصلاه الذي سيصلي الناس به فيه قوله لله اما كبير صغير كل واحد في مكانه اجلس فقد اذيت وانيت تاخرت وتريد تؤذي الناس وتؤذي الناس بتخطيط اجلس فقد اذيت وانيت وانيت بمعنى تاخرت فتريد تتقدم من المكان فلا كبير ولا صغير كلهم سواء في حكم الله سبحانه وتعالى لا احد يتخطى حتى يصل المكان لكن الامام لا باس ويرفق بالناس إذا مر عليهم خلاص ما هو إمام ويتعنتر فوق الناس لا إمام لو سمحت قليل حتى يدخل حتى يدخل من غير كما يقال شرق عندنا في البلاد شرق عندنا في البلاد شرق عندنا في الناس فوق روسهم خطأ هذا لا يصلح التخطيق حرام قانا وستنى المتولى من الشابعية من يكون من يكون عظما لديننا ابدا ما في استثناء في الاحكام الشرعيه هنا في الموضع هذا كلهم سواء او علمه او الف مكانا يجلس فيه الا هو ان هناك راها في حقه سمعت صواب وفيه نظر الصنادق يحافظ فيه نظر وكان مالك يقول لا يكره التخطي الا اذا كان الامام على المنبر وهذا غير صحيح وان كان الحديث جاء في هذا لكن العلة تدل على انه ليس بشرط وجود الامام على المنبر فقد اذيت والاذيه حاصله مع وجود الامام على المنبر ومع عدمه فالعلة تبين ان الحكم عام ولا يقتصر فيه بوجود الامام على المنبر فيقال لا احد يسرق عما ولا احد يخطا هذا مو صحيح فمتى ما وجدت الاديه وجد الحكم ومتى ما انتفت الاديه انتفى الحكم فاحكام تدور مع العلل كما هو معلوم وفي نظر كان مالك يقول لا يكره التخطي ان اذا كان الامام على المنبر وفي مشروعيه النافله وفي مشروعيه النافله قبل صلاه الجمعه لقوني صمنا ما كتب له وان كان وقت الزوال قد دنا كما هو المعلوم لانه سيستمر في الصلاه حتى يرتقي الخطيب المنبر فهذه حاله مستثناه بالنسبه للجمعه لا باس ان يصلي الشخص مع الزوال ودنو الزوال يوم الجمعه حتى يرتقي الخطيب وبقيه الصلوات او بقيه الاحوال لا يجوز له ان يصلي عند الزوال الا الجمعه لا مانع ان يصلي عند الزوال فان النهي شديد جدا واكيد وحمله بعض العلماء على التحريم اي عند الزوال وقرب الزوال ودنو الزوال اما ما كان قبل ذلك فهو الكراهه كان هذا حال مستثنى بالنسبه لي احوال الصلاه قبل الزوال قال وفي مشروعيه النافله قبل صلاه الجمعه لقونه صلى الله عليه وسلم صلى ما كتب له ثم قال ثم ينصت اذا تكلم الامام فدل على تقدم ذلك على الخطبه جميل ان هذه الصلاه متقدمه على الخطبه فاذا يجوز ان يصلي مع الزوال وعند الزوال وحين الزوال ثم ما ينصت اذا تكلم الامام فدلنا على تقدم اذانك عن الخطبه وقد بينه احمد من حديث نوبنشث الهذلي بنفض فان لم يجد الامام فان لم يجد الامام خرج فان لم يجد الامام خرج صلم ابدله خرج الجواب ان فإن لم, فان لم يجد الامام خرج صلم ما بدله وفي جوائز النافله نصف النهار يوم الجمعه تقدم نصف النهار المقصود به عند الزوال وحين الزوال والسدل به على ان التبكيره ليس من ابتداء الزوال خلاف لمن امام مالك رحمه الله فانه يقول ساعات لطيفه قصيره تبتدئ عند الزوال او تمتد بعد الزوال الى نعم احسنت الى طلوع الامام هذه الساعات تكون هنا الى جلوس الامام على المنبر ساعات لطيفه ابتداءا تكون من الزوال الى انتهاء بطلوع الخطيب وهذا القول كما سمعت ترده الادله وقد رد بعض المالكيه على امامهم رحمه الله ورد امام احمد رحمه الله على الامام مالك ان هذا خلاف ظاهر الحديث قالوا وسن النبي على ان التبكير ليس من ابتداء الزوال لان خروج الامام يعقب الزوال فلا يسع وقتا يترفن فيه هذا واضح في الدلاله ورسولنا ذكر انه صلى ما كتب له ففيه ما ذكر هنا او يعني وجه الاستدلال من هذا الحديث ان خروج الامام يعقب الزوال فلا يسع وقتا يتنفل فيه صلى ما كتب له فان سيكون صلى ما كتب له الإمام مباشرة سيأتي يمكن ما يصلي ركعتين إلا هو أدرك الإمام ودخل المسجد شيء معروف هذا فهذا من أقوى الردود عن الإمام مالك رحمه الله تعالى الذي يقول ابتداس الساعات الخمس من الزوال إلى طلوع الخطيب طلوع الخطيب مباشرة يأتي يحضر قال رحمه الله لأن خروج الإمام يعقم الزوال فلا يسع وقتا يتنفل فيه وتبين بمجموع ما ذكرنا ان تكفير الذنوب من الجمعه الى الجمعه مشروط بوجود جميع ما تقدم من غسل وتنظيف وتقليب او دهن هذا يحفظ ان التكفير من الجمعه الى الجمعه كما ذكر في الحديث مشروط بوجود الجميع فهو بالجميع لا بالمجموع بجميع ما ذكر يحصل التكفير وليس ما يعني ما توفر وما تيسر ابدا بل بجميعها فاذا هو بالجميعنا بمجموع ما ذكر اي باغلبها او ببعضها ابدا بل بجميعها فيحصل لهن اجر ان شاء الله الذي ترتب على هذا هذه الاعمال الصالحه وما احوجنا الى التكفير والله تكفير الذنوب مكفرات كثيره المكفرات كثيره واظنها قد جمعت في مكفرات الذنوب جزيره جدا هذا الحديث كم جمع الان من المكفرات وغيره من الادله كم جمعت من المكفرات سيتم مجلد كبير كفرات الذنوب قام وتبين بمجموع ما ذكرنا ان تكفير الذنوب من الجمعه الى الجمعه مشروط بوجود جميع ما تقدم من غسل وتنظيف وتقيب او دهن ولبس احسن الثياب والمشي بالسكينه وترك التخطي والتفرقه بين الاثنين وترك الاذى والتنفل والإنصاط وترك اللغو ووقع في حديث عبد الله بن عمر فمن تخطى أو لغى كانت له ظهرا هذا يحتاج إلى نظر في التخطي وأما في اللغو فنعم فلا جمعة له من لغى فلا جمعة له والنساء صلى الله عليه وسلم آمر بالإنصاط أما إذا تخطى ويكون لا جمعة له فهذا ينظر الحديث انظر لنا هذا الحديث حديث من عباس ماذا قال فيه العلماء هو حديث عبد الله بن عمر فعندنا الحكم المقطوع به أنه يتكلم والخطيب يخطب فهذا لا جمعة له ما معه إلا ظهر أجر الظهر وأما أجر الخطبة ما معه معه أجر الصلاة صلاة الجمعة وليس له أجر الخطبة بقي التخطي هل يشمله ويكون ظهرا أيضا صلاته إذا فعل هذه المعصية من غير مسوق فهي معصية ودل التقييد بعدم غشيان غش طيب غشيان الكبائر غشيان الكبائر بعدم غشيان الكبائر على ان الذي يكفر من الذنوب هو الصغائر فتحمل المطلقات كلها على هذا التقييد ودل التقييد بعدم غشيان غشيان الكبائر على ان الذي يكفر من الذنوب هو الصغائر ولا شك عند جمهور أهل العلم هذا هو الذي ذهبوا إليه والحافظ يرى هذا والمسألة فيها ثلاثة أقوال فمنهم من ذهب إلى هذا القول أن الكبائر لا تكفر إلا بتوبة وليس بمجرد اجتناء أو ليس بمجرد هذه الأعمال الصالحة فلا بد من التوبة يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأيضاً كذلك ما ذكر في ظاهر الحديث على مسيئته ان الكبائر لا تكفر لبسنا بالصغائر ودل التقييد بعلم اشيان الكبائر على ان الذي يكفر من ذنوبه الصغائر فتحمل المطلقات كلها على هذا التقييد وذلك ان معنى قوله ما لم تغسل كبائر اي فانه اذا غشيت لا تكفر وليس المراد ان تكفير الصغائر شرط شرطه, شرطه اجتناب الكبائر قال الشيخ عبد العزيز بن باز هذا فيه نظر و ظاهر الحديث المذكور ان اجتناب الكبائر شرط لتكفير الصغائر وين دل عليه ما ثبت في صحيح مسلم عن ابي هريره الصلوات الخمس الى اخر الحديث هذا قول جمهور اهل العلم الذي ذهب اليه الشيخ ابن باز جمهور الفقهاء على ما تقدم معكم ان الصغائر الذنوب تكفر باجتناب الكبائر وقد اختلفت الادله بعضها مطلق وبعضها مقيد فلان ما نعني حمل المطلق على المقيد كما هو معلوم من القواعد فاذا حملناهم حملنا المطلق على المقيد معناه انه لا تكفر الصاير الا باجتناب الكبائر وهناك حديث كما سمعتم تدل ب صريحها انها تكفر وان كانت الكبائر تغشا من هذا الشخص كما جاء عن حنيفه وقد ساله عمر عن الفتنه قال تكفرها فتنه الرجل مع اهله تكفرها الصلاه والصيام الى اخذا ذلك قال ليس عن هذا اسلم هذه فتنه صغيره تكفرها قد يحصل شيء بينه وبين الاهل تكفيرها الصلاه هذا وما في قيد ولا شيء باجتناب الكبائر وغير ذلك من الادله التي فيها تكفير الصغائر من غير اجتناب الكبائر لكن الايه كما ترى قيد ان تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ما في تكفير له بهذا والحديث ايضا قيد وعلى اي شي حمل الجمهور الحديث او من قال بعدم القيد حمل حديث على اي شيء على انه استثناء الكلام خرج مخرج الاستثناء الا الكبائر وليس مخرج الشرط والصحيح ان الكلام كلام شرطي وقد جاءت روايه اذا اجتنب الكبائر فهني يدل على ان ما شرطيه ما اجتنب الكبائر تكفر وما لم تجتنب الكبائر لا تكفر الصغائر هذا ظاهر الحديث هذا قول الحافظ وقول بعض المحققين وليس المراد ان وليس المراد أن تكفير الصغير شرطه اجتناب الكبائر هذا كما يقول الشيخ بن باز به نظر إذ اجتناب الكبائر بمجرده يكفرها كما نطق به القرآن يعني الآية بذلك ولا يلزم من ذلك أن لا يكفرها إلا اجتناب الكبائر وإذا لم يكن للمرء صغائر تكفر رجي له أن يكفر عنه بمقدار ذلك من الكبائر وإلا أعطي من الثواب بمقدار ذلك وهذا قول جمهور اهل العلم ان الكبائر لا تكفر الا بتوبه فان لم يكن عنده صغائر تكفر مثل هذه الاعمال الصالحه فانها تخفف من الكبائر هذه الاعمال الصالحه اما تكفر الكبائر الاعمال الصالحه هذه لا الكبائر تحتاج الى توبه وهذه الاعمال الصالحه انما تاتي على الصغائر تكفرها واما كبائر الذنوب ان لم توجد صغائر فان هذه الاعمال تقوى على التخفيف فقط على تخفيف الكبيره عم على ازاله ذنبها فلا هذا قول الجمهور وهناك قول لبعضهم ان هذه الاعمال تكفر مطلقا الاعمال الصالحه تكفر الكبائر والصغائر رجعك يوم ولدت وامه من حج ولم يرفث ولم يفسق ارجعك يوم ولدت وامه وهكذا من صام رمضان امانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تقدم من ذنبه ما عام هنا من الفاضل عموم يشمل صغائر وكبائر وهكذا ايضا من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفر له وان كان فارا من الزحف والزحف الفرار من الزحف كبيره من الكبائر كما هو معلوم ومن قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفر له ما تقدم او غفر له ذنبه وان كان فارا من الزحف وهكذا الاسلام يجب ما قبله والهجره يجب ما قبلها والحج يهدم ما قبله أو الهجرة الإسلام يهدم ما قبله أو الهجرة تهدم ما قبلها والحج يهدم ما قبله وما قبله لفظ عام يشمل كبار والصغير وقد قرد بالإسلام فإن الإسلام يهدم ما تقدم من أمور الجاهلية من عبادة الأسلام والأوثان ومما كان من الزناء وغير ذلك يهدم الإسلام كذلك الحج يهدم ما قبله حج الذي فيه الإخلاص فيه البر لنا سبحانه وتعالى هذا قول آخر فهو ان الاعمال الصالحه تكفر مطلقا صغائر الكبائر والقول الاول قول الجمهور ان الاعمال الصالحه انما تكفر الصغائر فان لم توجد صغائر فانها تخفف من ايش من الكبائر وان لم توجد ما صغائر ولا كبائر فانها ترفع الدرجات ترفع الدرجات اذا امتصادف كبائر ونسغائر فانها ترفع الدرجات وان صادفت صغائر فانها تكفر الصايم وان لم تصادف الا الكبائر وما في الصغائر فانها تخفف منها فقط وقول الشيخ الاسلام وهو قول المحققين رحمه الله تعالى فيرى ان الاعمال تتفاوت وان ما في القلوب يختلف فبعض الناس يقوم في قلبه ما ياتي على الكبار ويحطها حطاً وينزيلها ازالة فان الرجل كايقوم قد يصلي رجلان كل واحد من الثاني وبينهما من الفرق في الاجر كما بين السماء والارض وهكذا بالنسبه للاعمال هذه العبادات والطاعات قد يقوم ايقوم بها الشخص في غايه الاخلاص لله سبحانه وتعالى فتاتي على كبائره وتمحقها وتذهب وتزيلها تماما لما قام في قلبه لا للعمل هذا لذاته وانما لما قام في قلبه من الاخلاص في اداء هذا العمل لله سبحانه وتعالى وذكر حديث البغي الزانيه التي سقط كلبا غفر الله لها وهي مرتكبه لكبائر الذنوب وهو الزنا وذكر حديث البطاقه الذي جاء بالسجلات مد البصر مد البصر سجلات من الذنوب ومعه البطاقه لا اله الا الله وضعت بكفه وضعت سجلات بكفه فطاشت سجلات و يا لا يسكن مع اسم الله شيء وبقيت البطاقه فقال ما كل زاني يغفر له ما كل زاني يغفر له زناه الكبير هذا وإنما باعتبار ما يقوم في قلب الشخص فهذه المرأة لعلها صاحبها الإخلاص الشديد من الله سبحانه وتعالى وقام في قلبها من الإخلاص ما قام وليس كل زاني يكفر له ذنوبه بسوق قلب أبدا ليس كل زاني ولكن الناس ستفاوت بما يقوم في الغنوب وبعض الناس سكفر له كبايل ذنوبه باعتبار ما في قلبه من الإخلاص الشديد عند أداء هذا العمل فالله سبحانه وتعالى يكفر ذنبه وهكذا ايضا ما كل واحد ياتي بسجلات مثل هذه السجلات ومعه البطاقه ويقال ما شاء الله يكفر له خلاص لا وانما ما باعتبار ما قام في قلب هذا الرجل الذي جاء بهذه الكلمه العظيمه كلمه لا اله الا الله كلمه التوحيد جاء بها على ما اراد الله سبحانه وتعالى وقام في قلبه لهذه الكلمه ما قام من الاخلاص ان اذني كرجحت على تلك السيئات وانما كل واحد معه السجلات هذه الضخمه يقال خلاص معك لا اله الا الله تفضل فضل هناك كاهن كما يريدهم الله الجنه او يدخلهم الله النار سبحانه وتعالى ثم يخرجهم بشفاعه الشافعين ومعهم سجلات ومعهم لا اله الا الله ولم تنفعهم هذه الكلمه بل محص وانما ستنفعهم بعد في الخروج تنفعهم اما ابتداء ما هو ما هو ظاهر انها تنفعهم اما هذا ابتداء نفعته نفعتهم اثنان ولم يدخل النار دخل الجنه فهذا الرجل قام في قلبه ما لم يقم في قلوب الاخرين من العصاه فغفر الله سبحانه وتعالى له وانا يك الله يمحصهم معهم لا اله الا الله يمحصهم فيدخلهم النار ثم بعد ذلك ما لهم الى الجنه فقال هذا المساله فيها تفصيل فبعض الناس قد تكفر اعماله الصالحه كما يرى لما قام في قلبه من الاخلاص الشديد وبعضهم قد لا تكفر اعماله الصالحه كما يرى فاذا يحتاج الى التفصيل في هذه المساله تفضلوا ضرنا كلام الشيخ الاسلام بنصه من منهاج السنه نقرا ان شاء الله تفضل يا ديني